لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك <تصفيق> اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم موفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة, والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا <تصفيق> واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فعفو عنا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 اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمامك نواصينا بيدك ما ضمن فينا حكمك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكّرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا إله الأولين والآخرين ويا قيوم السماوات والأرضين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 اللهم اكتب براءتنا من النار يا أرحم الراحمين في هذه الساعة المباركة اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا ارحمهم كما ربنا صغارا اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا جازهم بالإحسان إحسانا وبليساتي عفوا وغفرانا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 اللهم واجعلنا بعد فراق الوالد خيرا الوالدين للوالدين دعاء وصلة وصدقة وذكرا وبر وإحسانا يا رحم الراحمين اللهم أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم واعطهم ما أملوا وسألوا مد لهم في أعمارهم على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدو إلا خذلتة. ولا عسير إلا يسرته ولا سهل إلا حققه ولا ميت إلا رحمته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا أيمن إلا زوجته اللهم ولا تدع مسحورا إلا فككت تسحره اللهم حل السحر على المسحورين اللهم حل السحر على المسحورين اللهم حل السحر على المسحورين اللهم اهلك السحرة اللهم اهلك السحرة اللهم هلك السحراء اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنع اللهم, اللهم أجمع ما فرقوا وفرق ما جمعوا يا رب العالمين نعوذ بك اللهم من شرورهم نعوذ بك اللهم من شرورهم ندرأ بك اللهم في نحورهم اللهم إن نعوذ بك من عين العايني وحسد الحاسدين اللهم اشفي كل معيون اللهم اشفي كل معيون برحمةك ولطفك وحنانك يا رب العالمين اللهم صرِّ إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم صرِّ إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي لما تحب وترضى اللهم خذ اللهم وفق ولي لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم يا إله الأولين والآخرين اللهم يا إله الأولين والآخرين اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك وبرك يا, يا أكرم الأكرمين اللهم تقبلنا في الصالحين يا إله الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين